115. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن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 111. إن الله غفور رحيم 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. يا أيها المدثر 114. قم فأنذر 115. وربك فكبر 116. وثيابك فطهر 110. ولربك فاصبر 111. فإذا نفر في الناقور 112. فذلك يومئذ يوم عسير 113. على الكافرين غير يسير 114. ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا 113. وبنين شهودا 114. ومهدت له تمهيدا 115. ثم يطمع أن أزيد 116. كلا 117. إنه كان لآياتنا عنيدا 118. سأرهقه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 117. تأصليه سفر 118. وما أدراك ما سفر لا تبقي ولا تبر 110. لواحة للبشر 111. عليها تسعة عشر 112. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاق وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُم إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا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 124. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 125. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر 126. كلا والقمر 119. والصبح إذا أسفر 110. إنها لإحدى الكبر 111. نذيرا للبشر 112. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة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 119. كلا إنه تذكرة 110. فمن شاء ذكرة 111. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة